كده مش هادة سما صوتي انا عايز دقراني. ده الكاميرا. مش ده العادي. مش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الاهل وصحبه يا جماعين. اما بعد. بدأنا في المرة السابقة الكلام عن الأحكام الشرعية، وذكر هو في الكتاب تعريفات للأحكام الشرعية فقط، وذكرنا أننا سنذكر قدرا يسيرا في تعريف الأحكام الشرعية، وهذا القدر غير موجود في الإيه في الكتاب. و اخر مرة كنا اتفقنا على ان شاء الله الملف الباوربوينت اللي انا بشرح منه هنزله على وراء و اديه للاخوة انا فعلا اديته للاخوة من المرة اللي فاتت المفروض ان شاء الله في خلال الايام دي يكون نزل على النت و الاخوة يوزع عليكم وراء باذن الله الموقع من الاسبوع اللي فات طيب تمام والمفروض المفروض برضو الاخوة هيوفره لكم وراء باذن الله المرة الماضية كنا آخر شيء توقفنا عنده شرط البلوغ وشرط العقل شروط الشخص لكي يكون مكلفا شرط البلوغ وشرط العقل <تصفيق> توقفنا عند مبحث الإكراه كان آخر مبحث سنتكلم عنه المرة الماضية مبحث الإكراه وأرجعناه إلى هذه المرة إن شاء الله بإذن الله في هذا الموعد نشرح مبحث الإكرار وبذلك نكون أنهينا الربع الخاص بالأحكام الشرعية ثم بعد ذلك نقرأه من الكتاب ونشير إلى المواضع التي ذكر فيها المؤلف ما يتعلق بهذا القسم تمام؟ ماذا يا خنة؟ أنتوا معايا ولا تعبتوا النهاردة؟ ان شاء الله طيب احنا اه... تكلمنا على شرط الشخص لكي يكون مكلفا قلنا شرطين البلوغ والعقل تكلمنا في شرط العقل على ما يعرض للمكلف يجعل هذا الشرط غير متوفر فيه تكلمنا عن الجنون وتكلمنا عن الإغماء وتكلمنا عن السكر يبقى لنا الكلام عن الإكره الإكره منه ما يزيل التكليف أو منه ما يجعل التكليف ناقص لا يزيل التكليف الكلية ومنه ما لا يعتبر فلا بد من المرور مرور سريع جدا على مبحث الإكره الإكره هو حمله الغير على فعل ما لا يرضى الإكراه هو حمل الغير على فعل ما لا يرضى الإكراه إن واحد يحمل على أنه يعمل حاجة لا يرضى أنه يفعلها تمام؟ ده هو الإيه؟ الإكراه طيب الإكراه طبعا أن التأسيمة اللي هقولها دي تأسيمة خلاصة المبحث وإلا فالحنفية لهم مصطلح والجمهور لهم مصطلح و... الاصط... الاصطلاحات مختلفة يعني الجمهور يقولون الإكراه الملجئ ويقصدون به أمرا آخر غير الإكراه الملجئ عند الإيه؟ الحنفية فيكاد يكون هناك اتفاق بين المذاهب على الأحكام رغم اختلافهم في التوصيف ودي نقطة مهمة علشان اللي بيقرأ في الكتب ممكن يجي نقول إن الإكراه المل... الملجئ اتفق الفقهاء لأنه لا حكم له مثلا نقول دلوقتي فيجي يفتح في كتب الحنفية يلاقي الكلام ده مش يقولوا لا الإكره الملجئ الإكره الملق يعاقب طيب إيه تعريف الإكره الملجئ عنده؟ هتلاقي غير تعريف الإكره الملجئ اللي احنا بن بنقوله فلا بد من الانتباه لتعريفات العلماء ومصطلحتهم عند عند النظر في كتبهم لابد من الانتباه إلى تعريفات العلماء ومصطلحاتهم عند النظر في كتبهم بتقرأ في كتب الحنفية تعرف هم ماذا يريدون بهذا المصطلح وتقرأ في كتب الشفعية أو الجمهور أو الحنابلة أو غير ذلك تدرك ماذا يقصدون بالمصطلحات التي يتكلمون عنها احنا بنقول حمل الغير على فعل ما لا يرضى هذا الإكراه قد يكون على طاعة وقد يكون على معصية احنا مش نتكلم في الإكراه اللي على طاعة خلاص احنا بنتكلم على الإكراه اللي هو على عليه على معصية بنقول هذا الإكراه نوعين الإكراه نوعين النوع الأول إكراه لا يبقى للشخص معه أي اختيار إكراه لا يبقى مع الشخص أي اختيار كأنه قاله واحد جاب واحد وربطه ربطه حدفه على إنسان مموته هو عامل زي الآيه زي الطوبة صح؟ لهو ما قتلش كده في الحقيقة من القاتل الذي قذف به هو حكمه حكم الآلة ليس له أي اختيار هو متربط ومتكتف وواحد رمى على واحد موته تمام ده بنسميه إكراه إيه؟ ملجئ انتفى شرط الاختيار تماما لا يبقى معه أي اختيار هذا نسميه الإكراه الملجئ الإكراه الإيه الملكي طيب احنا بنقول حكمه حكم الآلة هل حد جي تكلم على الآلة وقال ان الآلة ده هي ارتكبة إث لا يبقى لا اختيار له فليس مكلفا هو في الحالة ده هي هو ما قتلش وليس عليه اي ذنب ولا إث تمام وليس هو القاتل في الحقيقة هو اصلا ما قتلش القاتل هو من قذف ايه به تمام؟ طيب الإكراه النوع الآخر هو الذي يبقى معه نوع إيه؟ اختيار الأول ليس معه أي اختيار يبقى النوع الثاني إيه؟ طيب معه اختيار يعني بيعمل على مزاجه؟ لا لو بيعمل بمزاجه يبقى باش اسمه إيه؟ إكراه إنما يقدم على فعل ما أكره عليه خوفاً مما هدد به يقدم على فعل ما أكره عليه خوفا مما هدد به هذا نسميه إكراه غير ملجئ أو الإكراه غير الملجئ يقدم على فعل ما أكره عليه هو له نوع اختيار اختيار في الفعل لما فعل الفعل فعله بإرادته لكن هذه إرادة في الحقيقة منقوصة لأن هذه الإرادة إنما أقدم عليها خوفا من أن يقع تحت طائلة ما هدد به تمام؟ طيب هذا نسميه بقى إكراه إيه؟ غير ملجئ غير إيه؟ ملجئ طيب الإكراه الغير الملجئ هل هذا إكراه معتبر؟ ينفي الاثم ولا لا ينفيه؟ نقول هذا الإكراه لكي يكون معتبراً لابد له من شروط هذا الإكراه لكي يكون معتبراً لابد له من إيه؟ من شروط طيب إيه هي شروط الإكراه لكي يكون معتبرا نقول أربع شروط أربع شروط للإكراه لكي يكون هذا الإكراه إكراه صحيح معتبر يجعل الشخص الذي قام بهذا الفعل غير آثم الشرط الأول أن يكون المكره قادر على إيقاع ما هدد به والمكره غير قادر على الدفع ولو بالفرار الشرط الأول أن يكون المكره قادر المكره قادر على إيقاع ما هدد به والمكره عاجز عن الدفاع أو بالفرار يعني بيقوله اعمل كذا لحسن قتلك عيل صغير اللي بيقوله كلمتين دول وما فيش في إيدو سلاح ولا حاجة ده إكراه مش إكراه هو أصلاً ما يعرفش يعمل من الحج بيقوله لو ما عملتش كده السنة الجاية هعمل لك كذا لو ما حلقتش لحياتك مش هنثبتك في الايه؟ في الوظيفة تثبيت في الوظيفة ده لسه بعد سنة ده مش اكره ده مش ايه؟ مش اكره لانه اه, اه ده الشرط التاني ان يكون مهدد هدد به فورين قاسف ماشي ان يكون المكره قادر على اقامة هدد به يقدر يعمل اللي بيقوله يقوله هقتلك وهو ما عرفش يقتله تمام؟ إيبه هذا ليس بإيه؟ بيكره طيب هو ممكن يقول له هقتلك بس الثاني يعرف يهرب منه يتمكن من الهرب في واحد ممكن ما يقدرش يهرب محبوس في واحد مش محبوس في واحد مش محبوس بس ما يقدرش يهرب متحوط وفي واحد لا الهرب قدامه إيه؟ يسير يبقى أن يكون المكره قادر على إيقاع ما هدد به والمكره عاجز عن الدفع ممكن يكون يقول له هقتلك بس هو معه سلاح زي ما هو معه سلاح ويقدر يقاوم او التاني معه سلاح وهو اقوى منه يبقى يقدر على ان هو ايه يدفع عنه هذا الايه التهديد يبقى ان يكون المكره قادر على اقامة هدد به مش بس كده والمكره عاجز عن الايه عن الدفع ما يقدرش يقاوم حتى لو كان هذا الدفع بالايه بالفرار طيب هذا الشرط الايه الأول. الشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه إذا امتنع أوقع به ذلك يغلب على الظن مش لازم يقين لكن يغلب على الظن أنه إن امتنع أوقع به ذلك يعني ما يكونش بيهدد وخلاص ممكن يغلب على ظني أنه بيهوش بيهدد بيقول كلمة وخلاص لو ما حلقتش لحيتك هنعمل ونخلي ونسوي وبيت الله آخر النهار كان زمان يعني طيب هل ده إكره؟ هذا ليس بإيه؟ بإكره إيبا يغلب على الظن أنه إن امتنع أوقع قابه ذلك الشرط الثالث أن يكون ما هدد به فوريا أن يكون ما هدد به فوريا هدد به فوريا يعني بيقول له النهاردة هعمل فيك الكلام ده مش هيقول له بعد سنة ولا بعد سنتين ولا لما تكبر هنعمل كذا لا يكون ما هدد به فوريا ويستثنى ما إذا كان الزمن قريبا وجرت العادة أنه لا يخلف. يستثنى يستثنى ما إذا كان الزمن قريبا وجرت العادة أنه لا يخلف يعني ممكن يقول بكرة بعده في خلال يومين وفي خلال يومين دول هو عارف إن التاني لن يخلف هذا الإيه هذا التهديد وهذا الوعيد ويستطيع أن يفعل ما هدد به. وهو لن يستطيع أن يدفع في خلال هذين اليومين الشرط الرابع وشرط مهم جدا ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره إيه؟ آه من المكرة ما المأمور اللي هو المكرة ما يدل على اختياره يعني ممكن واحد يقول لي ليجي غصب يجي جميلة خلص مدام هم ما أكرهوني على الفعل ده أعمله كويس بقى كده كده أنا هعمله لا ما ينفعش طبعا الكلام على الشروط ده الشروط ده هيت والأدلة بتاعتها فيها تفصيل طويل يعني لكن أنا بس بدي فكرة إيه إجمالية الأربع شروط دول لو لو تحققوا يبقى الشخص ده لو أقدم على فعل ما هدد به ما هدد عليه يكون إيه يكون مكره إكراه معتبر يعني إيه إكراه معتبر يعني ليس عليه إثم فيما فعل أي فعل لا مش أي فعل في أفعال ليس عليها إكراه في فعل مهما هدت ومهما أكرهت ليس لك أن إيه أن تفعل أجمع العلماء على أن القتل ليس فيه إكراه أجمع العلماء على أن القتل ليس فيه إكراه يعني لو واحد اتهدد يتقتل يقتلك والشروط كلها موجودة يقدر يقتله وعاجز عن الدفع و... وتيقن أنه ان امتنع قتله وبيقول له حالا دلوقتي وما عندوش أي اختيار ما ينفعش يقتل لأنه في الحقيقة إنما يفدي نفسه بقتل غيره كما يقول القرطبي وليس له إلا أن يصبر على البلاء الذي حل به أنت ملاكش أن أنت تختار حياتك وتموت إيه غيرك تصبر على البلاء اللي حل بك لكن ليس في القتل إيه؟ إكره ليس في القتل إكره وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء إزاي؟ إيه اللي نفسه. ما هو في نفسه هتموت، فهو يموت ولا يفدي نفسه بقتل غيره لما النفسه هو اللي تموت يبقى كده مين اللي قتل واحد اللي هو المكره أما لو التاني قتل يبقى مين اللي قتل اثنين فيبقى فالمفسده أقل في ايه في واحد وسدا للذريعة وده أمر مهم جدا ممكن واحد كرهت على القتل لا، القتل ليس فيه إيه؟ إكراه هقتل اصبر على البلاء الذي حل بك تمام طيب هل بس القتل العلماء اختلفوا في بعض الأشياء الأخرى هل فيها إكراه أم لا مثل الزنا هل فيه إكراه أم ليس فيه إكراه العلماء اختلفوا منهم من, من قال فيه إكراه ومن قال فيه إكراه ومنهم من اشترط شروطا لكي يكون هذا الإكراه معتبرا مثل أن يكون المكره له هي المرأة التي هي التي تفعل معه الفحش وبعض العلماء قال هذا ليس شرطا معتبرا الشاهد أن الزنا حصل فيه خلاف هل يحصل فيه إكراه أم لا حتى لو كان هذا الإكراه بالإ بالقتل طيب هل أي حاجة الإنسان يهدد بها تقبى معتبرة؟ يعني يقول له اضربك بالألم معتبراً هو لو هيدربه بالألم يسرق فلوس واحد؟ لا طب ايه الضابط بقى في الحاجات دي؟ بنقول العلماء بيقولوا أن في قدر من القلة قدر من الأمور التي يكره الإنسان بها قدر قليل لابد من إهداره لابد من إهداره قدر يسير جدا. الكل يتفق على أن هذا إيه؟ هدر ليس له قيمة ولا يقع به إكراه وهناك قدر من الكثرة الكل يتفق على أنه يقع به الإيه؟ الإكراه طب ليه إحنا بنقول الكلام ده ما بنحددش مثلاً نقول الجلد إكراه الضرب على الوجه ليس بنقول الكلام ده لأن لا بد من اعتبار الفعل الذي يكره عليه والشخص الذي يكره ما يكون إكرهًا في حق البعض قد لا يكون إكرهًا في حق البعض البعض الـ الـ الآخر يبقى بد من النظر في حال المكره والمكره والفعل الذي يكرهه عليه لكي نستطيع أن نقول هذا الفعل الذي يكره عليه أو هذا هذا الفعل الذي يقع به الإكراه فعلا لا بد من إيه من اعتباره هناك قدر من الكثرة لابد من اعتباره وقدر من القلة لابد من إهداره وقدر وسط ومحل اجتهاد ونظر بين أهل الإيه بين أهل العلم طيب الكلام ده بنقوله كله الكلام عن الإكراه ليه بنقول أن الإكراه إذا وقع إكراه معتبرا فتصرفات المكره تصرفات باطله لا أثر لها أكره على الطلاق وتلفظ بالطلاق لم تطلق امرأته أكره على البيع وبع فعلا لم تخرج السلعة من ملكيته ولم يقبض ولم يمتلك المال أو إذا لم يكن هناك مال لم تخرج السلعة عن إيه عن ملكه. لأن هذا البيع بيع باطل لا أثر له لا تترتب عليه آثار شرعية. تمام؟ ده الجزء بتاع الإكراه اللي المفروض كنا نقوله المرة الماضية إحنا كده بالنهاية بالكلام عن الإكراه نحن بتكلمنا عن إيه؟ نحن بتكلمنا عن الأول لأحكام الشرعية قلنا الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكلفية وأحكام إيه؟ وضعية صح؟ وتكلمنا عن الأحكام التكلفية وقلنا الأحكام التكلفية انقسم إلى إيه خمسة أقسام وذكرنا الأقسام اللي إيه الخمسة وذكرنا تعريف كل قسم وإيه وأقسامه صح كده تكلمنا عن الواجب وأق والمستحب والمباح والمكروه والإيه والحرام وبعد كده تكلمنا عن الأحكام الوضائية السبب والشرط والإيه والمعنى والصحيح والإيه والفاسد صح بعد ما تكلمنا عن الأحكام تكلمنا عن الذي يحكم بالحكم الشرعي وهو مبحث نسميه مبحث الحاكم من الذي يحكم بالحكم ليه؟ الشرعي بعد الكلام عن مبحث الحاكم تكلمنا عن الذي يحكم فيه هو فعل المكلف تكلمنا عن عن شروط الفعل وعن شروط المكلف ذكرنا أن شروط الفعل شرطين لكي يصح التكليف بالفعل لابد من ايه لا بد من شرطين الشرط الأول أن يكون معلوما والشرط الثاني أن يكون إيه؟ مقدورا الشرط الأول أن يكون معلوما والشرط الثاني أن يكون مقدورا وتكلمنا بعد ذلك عن الإيه؟ عن المكلف تكلمنا بعد ذلك عن الإيه؟ عن المكلف وقلنا ان شرط المكا... شرط الشخص لكي يكون مكلفاً البلوغ والعقل بشرط البلوغ يخرج من عندنا الـ الصبي والمميز هذا ليس بـ بمكلف شرط العقل يخرج به المجنون والسكر على التفصيل الذي ذكرناه في السكر والتفصيل الذي ذكرناه في الـ والكلام الذي ذكرناه في في الإغماء وتكلمنا الآن عن الإيه عن الإكره تمام بذلك نكون نهينا مبحث الأحكام الشرعي مبحث بحث الشرعية بعد ما شرحنا وعرفنا ارتباط المواضيع ببعضها ننظر في الكتاب ونقرأ الكتاب ونبين مواضع هذا الكلام في متن الورقات مواضع الكلام ده في متن اللي الورقات نزلت على الموقع والإخوة خدوها المفروض هيجبوها لكم وراء إن شاء الله تمام وربنا ييسر إن شاء الله بعد كده لو يعني إن يسر الله عز وجل ومكنني أجهز الملفات دي قبل ما نشرح بحيث أن أنت وأنت جاي وإن كان ده هيضيع عليا برضو شوية حاجات في الشرح كده بس بس ما فيش مشكلة إن شاء الله طيب نقرأ احنا ما شرحناش حاجة في الكتاب لسه صح؟ ما شرحناش حاجة في الكتاب انا هقرأ المتن فاللي معهوش نسخة المتن ما يشغلش باله بالكتاب انا هقرأ المتن بس متن الايه؟ الورقات بيقول الجواني بسم الله الرحمن الرحيم اما بعده فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. الرجل بيقول من أول لحظة أه، أنا أنا مش هتكلم على كل أصول الإيه، فقه ده فصول من أصول الإيه، فقه بيقول هذه ورقات يعني حاجة بسيطة خالص، ما تنصغير وبسيط، هنذكر في بعض الحاجات المهمة البسيطة في أصول الإيه الفقه. ماشي كده؟ واضح الكلام؟ طيب. هيتكلم هنا عن تعريف أصول الفقه وأنا قلت المرة اللي فاتت إنه هو تعريف أصول الفقه هياخد عنده مساحة طويلة شوية لازم يعرف لنا كلمة أصل وكلمة إيه؟ فقه خلاص؟ طيب بيقول وذلك مؤلف وذلك اللي هو أصول الفقه يعني مؤلف من جزئين مفردين الجزء الأولاني اللي هو إيه؟ أصول والجزء الثاني اللي هو؟ فق، فالأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، فالأصل، فالأصل ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما يبنى عليه غيره. يبقى الأصل هو إيه؟ خلاص. طيب مقابل الأصل الفرع. طيب والفرع هو ألف الكتاب، والفرع ما يبنى على غيره. ما يبنى على إيه على غير طيب خلصنا الجزء الأولاني هيكلم على الجزء اللي إيه الثاني وهاياخد الجزء الثاني كده من خلاله يتسلسل في تعريف عدة أمور قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من خلال تعريف الفقه حقيقة عايز يقول لنا إيه هو تعريف الأحكام الشرعية أو إيه هي الأحكام الشرعية وإيه هي معنى كلمة معرفة تمام اللي معهوش المتن على بعضه ما يشغلش باله باللف في الكتاب عشان يركز معايا ويفهم المتن طيب قال الفرع ما يبنى على غيره خلاص خلصنا تعريف الأصل والفرع والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد طيب أم أيل والأحكام سبعة؟ هو بيتكلم عن الأحكام اللي إيه؟ الشرعية الأحكام سبعة الواجب المندوب المباح المحظور، المكروه الصحيح الفاسد طبعا أنا مش هزا أنا منهجنا في هذه السنة البعد عن الخلافيات البعد عن الخلافيات وعن القضايا الدقيقة في هذا الإيه؟ يعني ما احنا بناخد صورة إجمالية عن القضايا الرئيسية في, الإيه؟ في العلم ماجي. لكن الشاهد يعني ان هو كان吧 هنا يقول الأحكام الوجوب الواجب هو الفعل وليس الحكم الواجب هو الفعل أما الحكم هو الويه الوجوب فهو كان الأولى وأحياناً هذا يطلق على هذا يطلق على ما يطلق على الفعل يطلق على الحكم لكن الأولى نقول هو الوجوب هو الـ الـ والتحريم والقراهة والإباحة والتصحيح والإفساد التعريفات التي ذكرناها الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب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 طيب احنا بنقول ان هذه التعريفات كلها بشرط قصد الامتثال وانا قلت الكلام ده في الشرح بشرط قصد الامتثال يعني بفعل الواجب استجابة لامر الله عز وجل تمام وهو ده معنى كلام الشيخ ابن الثيمين الشيخ ابن, الشيخ ابن قال يستحق علشان مسألة عند الاشعارة اللي هي ان المسألة عند الاشعارة مشهورة وهي ان المؤمن لا يستحق لا يستحق ثوابا وأن الله عز وجل لو أراد أن يعذب الطائعة لعذبه وذلك مقتوى تمام فإحنا بنقول الله عز وجل أوجب على نفسه ووعد وعدا حقا لا لمريت فيه أن من أطاع أدخله الجنة بفضله ورحمته مسألة متعلقة بقضية عقدية إحنا بنقول إحنا مش هنتدخل في إيه مش هندخل قوي في التعريفات وإلا فمش ده التعريف المشهور عند الأصوليين تعريف المشهور عند الأصوليين تعريف البيضاوي وتعريف صعب وبيحتاج شرح مثلا محاضرة كاملة عشان نشرح تعريف الواجب والقمائر تعود على إيه والكلام ده فخلينا بس في القدر اللي يصير اللي احنا ماشيين فيه وإن شاء الله في الأربع سنوات بتوع المعهد لما تطلع من المعهد مش تطلع فيتك حاجة يعني احنا نخلص الورقات في سنتين بعد كده هناخد كتاب تلخيص روضة الناظر بتاع البعلي اللي دخل على موقع المعهد يلاقي المنهج محطوط كتاب تلخيص روضة الناظر هناخده كاملة من اوله الى اخره هنمر فيه على كل كلمة نشرحها وكتاب كبير مش كتاب صغير فكل بقى القضايا دي هنقولها بقى في الايه ان شاء الله في سنة ثالثة و سنة بإذن الله تمام طيب هو كان بيذكر الاحكام الشرعية عشان يعرف الايه الفقه مش كده المعرفة الأحكام الشرائع فعرف لنا الأحكام الشرائع عزى عرف لنا المعرفة فبيقول لنا الأول الفقه أخص من العلم الفقه أخص من العلم يعني إيه أخص من العلم يعني مش أي علم يسمى فقه لا الفقه أخص طب أنت بتقولي الفقه أخص من العلم عرف لي العلم الأول صح كده عرف لي العلم اللي إيه الأول طب أم على طول أيه والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل، اللي هو ضد العلم تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع ايه بقى الكلام ده؟ معرفة الواقع والمعلوم والواقع نشرح بقى الكلام ده بيقول معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع هذا يسمى ايه؟ علم ده موبايل كونك عارف ان ده موبايل؟ ده اسمه ايه؟ يبى معرفة الإيه؟ المعلوم على ما هو به في الواقع طب لو أنا قلت الواحد ده ايه ام ايه ده كتاب ده ايه كتاب يبقى ده اسمه ايه ليه لأن هذا المعلوم هو تصوره تصورا مخالف تصوره تصورا مخالف لما هو به في الإيه؟ في الواقع تمام يبقى معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع هو طبعا الأول نقول تصور المعلوم على ما هو به في الواقع معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع يبقى إيه علم عرف ان الموبايل ده ايه موبايل وده ايه مايك طب واحد جا على مايك ده وقال عليه حاجة تانية يبقى ده اسمه ايه طب لو واحد ماهوش عارف ده ايه؟ ايه؟ مش فاهم طب ايه المشكلة برضو؟ طب ماشي جميل كلام مظبوط بس انا برضو ايه الاعتراض بيه عليا اه ماشي مفيش مشكله ما هو ده جزء ما هو انا لما باجي اعرف الشيء بعرفه ممكن اعرفه بجنسه وممكن اعرفه باكتر من حاجه مفيش مشكله اه ماشي مفيش مشكله خلاص فتصور الشيء على ما هو في الواقع على ما هو عليه في الواقع ده بنسميه ايه؟ علم طيب العلم نعين نوع لا يتوقف على نظر واستدلال او لا يقع زي ما هو قال كده عن نظر واستدلال يعني ايه لا يقع نظر واستدلال؟ يعني احنا بشر صح؟ هل دي محتاج بقى أن انا قعد أقنع واحد وأثبت له أن احنا بشر وبما وبما إنه؟ إذن؟ لا أن في احنا بالليل النهاردة لو واحد قال لي أثبت أن احنا بالليل جينا الظهر كده واحد قال لي أثبت أن احنا بالنهار احنا بالليل دلوقتي مين قال لك أن احنا عايشين على الأرض احنا عايشين في حتة تانية الكلام ده يحتاج إثبت وليس صحي في الاذهان شيء إن احتاج ضوء النهاري إليه؟ إلي دليل؟ فهو نفس الكلام أنت في قضايا يعلمها،, يعلمها كل إنسان هذه نسميها علم ضروري هذا العلم ما لا يقع عن نظر واستدلال وأما العلم المكتسب يبقى عندي واحد إيه والتاني ما يقع عن نظر واستدلال ده إيه ماوس ممكن واحد لما يعرفش الكمبيوتر يقو... أو الطفل الصغير لسه أول مرة يشوفه وبقعد أعلمه ده بيقع عن نظر وإيه ممكن واحد كبير بس ما شافش الكمبيوتر وما شافش الحاجة دي لسه ما يعرفش إنه ده إيه ماوس أو ممكن واحد يجيب موبايل شكل جديد خالص نمسك, الم... نمسك الموبايل نقول له إيه ده تسجيل صغير ولا موبايل ولا كابه صح ي... بهذا يقع عن نظر وإيه فالذي يقع عن نظر نسميه علم مكتسب والذي لا يقع نظر واستدلال نسميه علم إيه؟ ضروري الاثنين دول كلهم المكتسب والضروري عشان نفهم العلم اللي هو معرفة المعلومة على ما هو به في الواقع الجهل بقى زي ما قال في الكتاب تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع دا.. ما أناش عارف دا إيه؟ يبقى أنا مش عارف وده بنساومي الجهل الـ إيه؟ البسيط مش عارف الجهل المركب اللي هو قاله هنا بقى تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع ده ايه ده مسجل لا ده مش مسجل ده موبايل يبقى هو مش مجرد مش عارف لا ده هو متخيل حاجة تانية غلط خلاص كده مجرد ان انا مش عارف ده ايه ده نوع من الايه من الجالب ازا بنا الجهل الايه البسيط خلاص طيب يبقى كل ده عشان يعرف لنا الايه العلم والعلم بيعرفه لنا علشان هو قال لنا في الأول أن الفقه أخص من الإيه طيب الفقه أخص من العلم هو ما قال يعني يعني أخص من العلم قال لنا أخص من العلم ومشه يعني مش كل علم يطلق عليه إيه فقه طب إيه هو الفقه اختلف الن في تعريف الفقه بس نقول القول الأشهر أن الفقه هو الفهم الدقيق أو فهم بواطن الأمور أو كل دي أقوال أو الفهم المتوقف على نظر واستدلال يعني العرف الأمور العلوم الضرورية هذا لا هذا لا يسمى إيه فقًا على فكرة أنا بتكلم عن اللغة لا يسمى إيه فقه إنما يسمى إيه علم، لكن لما يعرف العلوم المكتسبة هذا هذا يسمى إيه فقه ربنا ألف ماله أولئك القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا فهم غرض المتكلم من كلامه هذا يسمى إيه فقه، مش أي فهم يسمى فقه، لا فهم غرض المتكلم من كلامه أقوال مختلفة في تعريف الفقه، بس كلها متفق على إيه؟ إن الفقه أخص من العلم شوية. مش أي علم هيطلق عليه إيه؟ فقه الفقه ده حاجة أخص من العلم إيه؟ شوية طيب هو دخل في حت التسلسل هننشي معاه فيها شوية عشان نفهم الكتاب بس مش أكتر ودي الموضوع الوحيد اللي فيه التسلسل ده هو قال لك العلم الضروري ما لا يقع النظر واستدلال مش كده؟ والعلم المكتسب ما يقع النظر وإيه؟ هيعرف لك النظر ويعرف لك الإيه؟ صح كده؟ النظر ايه النظر؟ الفكر في المطلوب في المنظور فيه أم أيل كده؟ والنظر هو الفكر في المنظور فيه النظر؟ أماما أفكر في الحاجة هذا هو الإيه؟ النظر ماشي كده؟ أخواننا النظر هو الفكر التفكر يعني في المنظور ايه؟ فيه أظن واضحة طب والاستدلال طلب الايه؟ ايه الدليل يبقى نعرف الايه؟ ايه الدليل حلو الدنيا سالكه طيب نعرف الدليل قال الدليل هو المرشد الى المطلوب الدليل اللي بيوصلك الدليل في الطريق اللي ماشي قدامك اللي يوصلك للمكان اللي انت مسافره الدليل اللي بيعرفك لحكم الشرع يبقى الدليل هو المرشد الى الايه؟ المطلوب يبقى الاستدلال طلب ما يرشدك الى ما الى مطلوبك الاستدلال هو طلب وما يرشدك إلى مطلوبك خلاص كده؟ طيب بعد ما عرف الاستدلال رجع تاني يطلع فوق لتعريف العلم هو عرفك العلم طيب يعرف لك بقى ما وعرف لك الجهل طيب عايز يعرف لك الحاجات التانية التي ليست من العلم مثل الظن والشك قال الظن تجويز أمريني أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويزه أمرين مزية لأحدهما على الآخر أنا محتار في حاجة هي دي ولا دي وما عنديش ترجيح دي بنسبة 50% ودي بنسبة 50% ده اسمه إيه؟ شك طيب ظهر لي بعض القرائن خلت ده بنسبة 70-80% وده بنسبة 20% يبقى ده اسمه إيه؟ هنا اسمه إيه؟ ظن يبقى الظن تجويزه أمريني أحدهما أظهر من الآخر تجويز أمرين بس في واحد أعلى من الآيه الثاني أما الشك فهو إيه تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على, الإيه؟ على الآخر كل الكلام ده عشان في الآخر يقول لك أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها طرقه يعني أدلته الطريق الذي يوصل إلى الآيه إلى الفقه يبقى أصول الفقه الطرق التي توصل إلى الفقه أدلة الفقه الأدلة على سبيل الإجمال اللي هي الأدلة للإيه الإجمالية لا هو قال الأدلة على سبيل الإجمالية بل الأدلة للإيه وكيفية الاستدلال بها اللي هي قواعد الإيه قواعد الاستدلال لو فتنتوا فكرين أنا قلت أصول الفقه أربع إيه حاجات أحكام أدلة قواعد أحوال المجتهد صح؟ قلت أربعة أبواب رئيسية في أصول الفقه معايا ولا نسيته؟ شكلوا كنسيته، شكلوا كنسيته. أصول الفقه قلنا أربع حاجات ما إحنا قلنا في تعريف أصول الفقه معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، من أدلتها مش كده معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها. يبقى أنا عندي أحكام أو أنا عارف قلت ال ال أصول فقه قواعد استنباط الأحكام من الأدلة. قواعد استنباط الأحكام من الإيه؟ إيبال عندي؟ وعندي؟ أحكام، وعندي؟ وعندي واحد يعمل الحاجات دي؟ يعمل يا ياخد, ياخد القواعد يطبقها على الأدلة عشان يطلع منها بالإيه؟ بالأحكام اللي هو الإيه؟ مستنبط تمام؟ عندي دول الأركان الرئيسية لعلم ووصول الإيه؟ الفقه إحنا خلصنا الركن الأولاني اللي هو الإيه؟ الأحكام الركن الرئيسي هو الأدلة والقواعد عشان كده أم أيل لك أصول الفقه طرقها على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها بس أنا لو هتكلم على الأدلة وهتكلم على القواعد طب من الأدلة والقواعد دول بتكلم عليهم ليه؟ عشان أعرف الأحكام صح كده؟ يبقى الأحكام معايا طيب ولازم أتكلم في أتكلم حال من ينظر في تلك القواعد وده الرابع الايه؟ الرابع لو أنا اتكلمت على الأربع حاجات دول يبقى أنا كده خلصت أصول الفقه هو كل بقى التعريفات اللي ذكرها في الطريق دي عشان يوصل إنه يعرف لك أصول الفقه يقول لك هي طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أم أي الباقى أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنعي العام والخاص الأول أبواب أصول الفقه ده هنشرحه بعد ما نتكلم إن شاء الله نبدأ المرة الجاية في الكلام على الإيه على الأدلة نبدأ إن شاء الله من المرة القادمة في الكلام على الأدلة. طبعا هو بعد ما تكلم شوية في الأدلة جي بعد كده عمل عنوان الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل بعد ما نتكلم عن الأمر والنهي هنتكلم عليهم لأنه أم نتكلم يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب يبدأ يتكلم على حاجات من اللي احنا ذكرناها في مبحث الأحكام فنخلص الكلام عن الأدلة وبعد كده ننظر في, في الكتاب بإذن الله تعالى إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله عز وجل نبدأ في باب الأدلة وبإذن الله بنفس الطريقة نشرح الباب كاملا وبعد ذلك ننظر في الإيه في الكتاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أست...